وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا تَتَنَازَعُونَ سَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تُزَلزَمُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُفَرَّطُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ولحم طير مما يشتغون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ذلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين وكانوا يصرون على الحنط العظيم وكانوا يقولون وعظاما أئنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجهون إلى ميقات يوم معدون ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَنَأْكُلَنَّ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأن من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تكون أأنتم أنزلون أمشأتم شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا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 المطهر تنزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ مَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فروح ريحان وجنة عيم وأما إن مِن من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسب بحب اسم ربك